وقال شعبة بن الحجاج وغيره, وغيره, وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجه فكيف تكون حجة في التفسير؟ حجة فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة حجة حجة على غيرهم حجة يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح أما إلى الجمع على الشيء فلا يرتاب في كفلا كو... يرتاب في كونهم يرتاب. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. فإن فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ولا على من بعدهم ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم أو عموم أو عموم لغة العرب ها؟ أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك طيب الآن التابعين الشيخ حسان رحمه الله أشار إلى أن العلماء اختلفوا في كونهم حجة في التفسير لأنه قال فإن كثيرا من أهل العلم وهذا يدل على أن هذا ليس محل وهو كذلك ولا ريب أن التابعين يختلفون فالذين تلقوا عن, عن الصحابة التبثير هؤلاء لا يسألوهم من لم, يكن من لم يكن كذلك ومع هذا فإنهم إذا لم يسندوه عن الصحابي فإن قولهم ليس بحجة على من بعدهم إذا خالفها. لأنهم ليسوا بمنزلات الصحابة ولكن قولهم أقرب إلى الصواب وكلما قرب الناس من عهد النبوة كانوا أقرب إلى الصواب ممن بعدهم وهذا شيء واضح لغلبة الأهواء فيما بعد ولكفة الواسطات بينهم وبين عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فبعدهم هذا لا شك أنه يقلل من قيمة أقوالهم ومن هنا نعرف أن الرجوع إلى قول من سلف أمر له أهميته وأن غالب اجتهادات المتأخرين مما يحتاج إلى نظر، فإنها قد قد تكون بعيدة من الصواب هنا تفسير القرآن. فصارت الآن الطرق لتفسير القرآن أربعة. القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين على خلاف مثل الأخير هنا شخص نرجح للقوال الأخير هذا أيه نرجح للصور من القولين شخص الثاني ذكر خلاف في أقوال التابعين نعم في أخر كلاف ما كان يرئي شيء للصيب ايه هو يرى أنه إذا اجتمعوا فحج فقالوا حج وإذا اختلفوا فلا سبحج تفسير القرآن بالرأي فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حرام حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبيب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار حدثنا وكير قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى التعلبي عن سعيد بن زبرير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار وبهي بالترمذي قال حدثنا عبد بن حميب قال حدثني, قال حدثني حبان حبان بن هلال يا ابن حبان حبان حسان أنا عندي حبة من جنس الحسان أي. وحبان فتح الحار بن هلال هو أبو حبيب البصري. حبان. يقول الأصل حسن. أي. لا من صح. يقول في الطبعة الأولى حسان بن هلال والتصحيح من تصحيح الطبعي. وحبان بن هلال الباهير البصري الحافل من من أخذ أخذ عنهم عبد المحميد. نعم. هذا على محل إشكال ولكن في عليه بن جري. الشيخ ما عاصم سنبدي لها في المساله او إيه هو صحيح في العباره موحمه لكن الظاهر هو ابن جريج بناء قوله والتصحيح من تفسير الطبري هذا يدل على ان هذا هذه لابن جريج امم هو في المصادر التجويد هذا هو الخارجي لا حدث قال حدثنا سهيل حدثنا حزم القطعي حزم حين حين حزم هه حزم عندي حلا انا اذا الحاشي قول لنا دخل حزم القطعي يا ربي أخي لما كان من هو الشر وصهيد ابن أبي حزم، مهران القطعي أو القطعي أخو حذان ابن أبي حزم. نعم قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جند بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن رأى أصراب الفتح هل شون يقول للجوني الجوني. قال حدثنا ابو عمران الجون عن جند قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ قال الترمذي هذا الحديث غريب وقد تكلم بعض الحديث في سهيل أخو في سهيل بن أبي حزم وهكذا روي عن بعض أهل العلم رواء بعض أهل وهكذا روى بعض أهل العلم من, من أصحاب النبي لا أنا عندي روى بعض أهل العلم عن أصحاب صح إن أخذ عندي وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا لأنه عندي أحسن وهذا وهاكذا بعض واهب العلم على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم في ان يفسر القران بغير علم وأما الذي, روى واما الذي روي عن مجاهد وقتاده وغيرهما من اهل, وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا, انهم فسروا القران فليس الظن بهم انهم قالوا في القران او فسروه بغير علم او فسروه بغير علم او, بغير علم أو من قبل انفسهم وقد, وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من جابه كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون اخف جرما ممن أخفه لكن يكون أخف جرما ممن اخطا والله أعلم ولهذا كان من اجتهد فأخطأ فله, فله أجد كذلك من لم يجتهد ولو أصاب فقد أخطأ إذا كان ما تكلم فيه ليس محل الاجتهاد وتفسير القرآن بالرأي تارث يفسره الإنسان بحسب مذهبه كما فعله أهل الأهواء فيقول مربت بكذا وكذا كذا وكذا مما ينطبق مما ينطبق على مذهبه. وكذلك هؤلاء المتاخرون الذين فسروا القرآن بما وصلوا إليه من الأمور العلمية الفلكية أو الأرضية والقرآن لا يدل عليها. فإنهم يكونون قد فسروا. القرآن بأراءه إذا كان القرآن لا يدل عليه لا بالمفهوم النص ولا المفهوم الله فهذا هو رأي ولا جزء يفسر القرآن بهذا وكذلك أيضا لو لم يكن عند الإنسان فهم للمعنى اللغوي ولا للمعنى الشرعي الذي تفسر به الآية فإنه إذا قال قولا يكون قال, قال بلا عنه فيكون آثما كما, كما لو أن أحد من العامة تسر ايه من القرآن الكريم على حسب فهمه من غير المستند لا لغوي ولا شرعي فإنه يكون حراما عليه ذلك لأن مفسر القرآن يشهد على الله بأنه أراد كذا وهذا أمر خطير حرم الله عليه أن نقول عليه حرم الله علينا حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم قل ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والضغية غير الحق وأن تشركو بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم فأي إنسان يقول على الله ما لا يعلم من معنى كلامه أو في شيء من أحكامه فقد أخطأ خطأ عظيما المحا سمى الله تعالى القذف القذفه كاذبين فقال فاي لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم كاذبون فالكاذب كاذب ولو كان قد قدر من زنا في نفس الامر نعم ان عند الله ان عند الله طيب لانه اخبر في هؤلاء عند الله لانه اخبر بما لا يحل له الاخبار به وتكلف ما لا علم له به والله اعلم ولهذا تحرج جماعه من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به ما لا علم لهم به كما روى شعبه عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن ابي معمر قال قال ابو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم الله. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم السيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهه وابا فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم منقطع عارفه منقطع عندي أو منقطع من خارج محمود ميازدي، محمود ميازدي. لكن ما رأيكم لو أن رجلا قيل له ما معنى قوية عارفه فاكت وابن الله فتش تشبه هذا وأبا يعني أب أب الوالد. وش يكون هذا المفصل القرآن بنعده؟ ترأيه وجهه، ترأيه وجهه. يعني صار يسمعنا يقول الأب ويشددون البوه منه مشددة فظن أن قوله تعالى فاكهة وأبا يعني فاكهة وأبا يعني وأبا يكون هذا قال في القرآن برأيه وكذلك من ينزل القرآن على غير ما أراد الله مثل قول بعضهم إذا سئل عن شيء قال لا تسألوا عن أشياء إن لكم فسوءكم هذا أيضا من تنزيل القرآن على غير ما أراد الله هنا ومنه نعرف خطأ ما نقل مدحا لامرأة يسمونها المتكلمة بالقرآن ذكرها في جواهر الأدب امرأة ما تكلم إلا بالقرآن وقل ليش؟ لأنه لي منذ أربعين سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافه أن تذل فيغضب عليها الرحمن. وقلنا فعل هذا زله هذا الذلذ الله عارف. الله معنى في القران هذا الله اينه فوق ما نعم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 عمل وكان من من من هاللغة. كذب. جميع رجال اللغة. العام مثل لو أن رجلا من من العجم فسر القرآن بمثل لغته وما أفهم من على ماذا تفهم من هذه الآيات؟ قلت لك هي إذا كان تريد أن تختبره فيما أن تصحح ما يقول إذا كان خطأ هذا كذب. على كل حال الحمد لله إذا كان المتفضل أهلا بأس لو قال الشمس وضحاها أنا عارف الشمس وضحاها الشمس اللي نشوف وضحاها نواها في وقت الضحا هذا معنام مشكلة اللهم صلوا عن, عن أنت أن عمر ابن خطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبدا فقال ميز هذه الفاكهة قد عرفناها كما الأب ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف, له التكلف يا عمر وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال كنا عند عمر بن خطاب وفي ظهر قميصه اربع رقاء فقرأ فاكهة وأبأ فقال ما الأب ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه وهذا كله محيل له قوله وفي ظهر قميص الورقاع الفائد زو فيه من حيث مصطلح الحديث أنه أدل على ضبط الراوي يعني أن الراوي قد ضبط هذه القصة وهذه القضية بحيث أنه لم يخفى عليه ما في ثوبه من الرقاع أن الفائدة فيها من حيث السلوك هو أن نعرف ما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من عدم الأثر وأنهم يعدون أنفسهم كغيرهم من الناس لا يمتازون على أحد وأن حالهم كحال غيرهم حتى أن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة حرم على نفسه أن يأكل من الطعام الطيب واقتصر على أقل ما يطعم كل هذا من أجل أن لا على شيء بشيء على رعيته رضي الله عنه ولكن كان ذلك حين كانت الرعية مستقيمة على امر الله ورعة عما لا يحل لها ولهذا قيل قال رجل لعلي بن أبي ما بال الناس واتخرجوا عليك ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر فقال كانت الرعية من أبي بكر وعمر مثل علي بن أبي طالب وكانت الرعية في وقت مثلك نعم وكذلك هشام بن عبد الملك أو عبد الملك لما رأى من الناس تدمرا جمع أعيانهم وشرفاءهم وخطب فيهم وقال لهم أما بعد فإنكم تريدون أن نكون لكم كأبي بكر وعمر فكونوا, فكونوا لنا كالرجال في عهد أبي بكر وعمر نكون لكم كأبي بكر وعمر وجاء في الأثر كما تكونون يولى عليكم فالمهم أن حضر رعاهم رعاتهم رعاتهم على ما تشاهدون من عمير عمر تبعي الله عنه وهذا كله محمول على انهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية ما الأبد وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهرة علم علم إنما أراد هي هي عين عندي نسخة. إنما كيفية نسخ. ما هي؟ هي طيب. هذه نسخة جيدة وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل يش... لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا هي, هي لا المهية الشيء في مفلح مفلح. أن ما في لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحجائق القلب وقال ابن جرير وفاكهات واد ابقيه الآية وفاكهات واد هي, هي محل الشاهد في محل الشاهد فاول من قال وفاكهات وادا انها مما تنبت الارض وهذا الاحض على ذكر عمر ان الأب نبات من نبات الارض لكنه ما اراد ربي الله عنهما تعيين هذا الابناء اي شجرا هو فاشكل عليه وقد قيل في تفسيره أن الأب هو القرض الأب هو نبت يشبه القط عندنا والظاهر والله أعلم أنه نبت صالح يعني بمعنى أنه شام العام وفاكهة وأبا عام لكل ما, ما يكون نبتا وهذه إن شاء الله تراجع في تفسير من كثير. نعم. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب تراجع من كثير وقال ان هذا النبت للله البهائي والباقيها يعني لك وش؟ عام لكل بهيمة نفس كل بهيمة يمكن؟ عام لكل بهيمة. نعم. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عنيفة عن ايوب ابن, عل... ابن عليا عن عن ابن ابي مليكه ان ابن عباس سئل عن ايه لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فابا اي يقول فيها اسناد صحيح فقال ابوه لا لا ما عندي ده الذي دعاه رسول عليه الصلاه والسلام ب... بان يعلمه الله التاويل يقول يسال عن الله لو سئل عنها بعضكم الآن لا أجعل وهذا يدل على أنه يجب التحري في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى نعم وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فقال الرجل كان خمسين ألف كان مقداره خمسين الف سنة فقال الرجل إنما سألت فلجحك أس... إذن عندك اخطر... كده... صد سؤال... سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره الف سنة اكتبها. س... سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره الف سنة فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فقال الرجل إنما سالتك لتحدثني فقال ابن عباس هما يومان ذكرهم الله في كتابه والله أعلم بهما فتره يقول في كتاب الله ما لا, ما لا يعلم وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن, عن مهد لنا أن يوم القيامة كان مقداره خمسين ألف سنة، كما في المعارج في قوله تعالى: تعرج م... نعم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، وفي يوم ترى من تعلق سعر الملك والروح، ولهذا حذفتها. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فصف صبرا جميلا وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريره رحم رح مسلم في مانع الزكاة أنه يعذب بها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وأما التي في ألف من تنزيل السجدة كان مقداره ألف سنة مما تعدون فهذا والله اعلم في الدنيا لأنه قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ومع رجليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون وأما قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فما دانا عند الله فنحن لا نعلمه والهذا يوم الله أعلم به نعم وقال ابن جرير حدثني يعقوب ابن, يعقوب ابن إبراهيم قال حدثني ابن علي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وقال ابن جرير حدثني يعقوب إبراهيم. ابراهيم عندي يعني ابن ابراهيم ولكن نحر طيب قال حدثنا ابن علي عن مهد بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق ابن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله, فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني لما لما قمت عني لما وحرج وحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني لما نبهله نبهله لم لما اي واف عليك إن كنت مسلما لما قمت عني او قال أن تجارثني الله وقال مالك عن يحيى بن عن سعيد بن مساهله محمول على محمول على الورع وعدم المضي في التكلم في معنى كلام الله عز وجل والا فان رجلا سال عن معنى ايه لا يعني اننا نقول لا, لا, لا تجلس عندنا او قم او ما اشبه ذلك لكن بناء على شده تحريهم وتحرجهم كان يقول مثل هذا وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان اذا سئل عن تفسير ايه من القرآن قال ها؟ عن يحيى عن سعيد بن سعيد عن سعيد عن سعيد مسيب عن عندي عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد بن مسيب هذا اللي عنده. إيه. اللي هذا هو الأخ. إلا كن. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان إلى سئل عن تفسير آية من القرآن قال إن لا نقول إن لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليل يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في معلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسأل من يزعم أنه فقال لا تسألني عن القرآن وسأل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة وقال ابن شودر حدثني يزيد بن أبي, أبي يزيد قال كنا نسال سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان اعلم الناس فاذا ساله عن تفسير ايه من القران سكت كان لم يسمع الله عبر الله وقال ابن جرير حدثني احمد ابن, ابن عبده الضبي قال الضبي ابو الربيع عندي بقى عندي والله مشكله عند عبد. حدثني احمد بن عبدة الضبي. قال حدثنا حماد بن زيد. قال. قال حدثنا حماد بن زيد. قال حدثنا عبيد بن عمرو. عبيد الله. قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عمر. ترى ترى عبد طيب عمر. قال حدثنا عبيد الله بن عمر. قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم يعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن مسيب وناثر وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليل عن هشام عن هشام بن عروة قال فروحين ف... لا. لي ليش ما ينصر تعلم من الثاني فبالو كانت العروة القربة هل سنصرف أم لا؟ لا لا لا لا أروة طربة لها عروة طويلة لا طويلة طيب يجب لا أعلم لا صح لأنها لا بده يكون فيها علم هنا لا بد بوتاني يكون عالما نعم قال ما سمعت ابي تاول ايه من كتاب الله قط وقال ايوب وابن عون وهشامه التوائي عن محمد بن سيرين سالته عبيده سالته عبيدة السلماني عن ايه من القران فقال ذهب الذين شانوا يعلمون فيما انزل فاتق الله وعليك بالسداد الله اكبر منزل من القرآن الذين كانوا يعلمون حسيمة من القرآن ابو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم ابن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده حدثنا حسين عن مغيره عن إبراهيم قال كان اصحابنا يتقون التسفير ويهابونه وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال, قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد, وقد سئلت عنها سألت ما من آية إلا لا شيء وش اللي نبي سألت ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية على الرواية عن الله وقال أبو عبيد حدثنا هشين قال عن ذا أنا عمر بن أبي. عمر. زائد. قال عن ذا أنا عمر ابن أبي ابن أبي زايد. ولا عمر. لا عمر. طش. قال عن ذا أنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي. الشعبي. عن مسروق قال اتق التفسير فإنما فإنما هو الرواية على الله. واه. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن إمام السلف. محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به فأما من تكلم بما يعمل بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالا في التفسير. أقوال أقوال هو ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير. ولا منافاه لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه وهذا هو الواجب على كل أحد فانه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى لتبينن لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجب, ألجب يوم قيامة بلجام من نار وقال ابن جريف حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي, الزن عن أبي الزنات عن أبي الزنات عندكم الزيادرة زنات عن أبي الزنات قال قال ابن عباس التفسير على اصناف وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعلم أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه الا الله تعالى وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى والله لا تعالى ذكره تعالى ذكره وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى الا الله تعالى ذكره والله, والله سبحانه وتعالى أعلم سبحانه وتعالى بسم الله هذه أربعة سنة. تفسير تأرض العرب من كلامها وهو ما يعطي للغاية العربية مثل الكهف والعرش والسرر والمنضودة والطلح وما اشبه ذلك. والثاني تفسير لغاية رحل من جهالته وهو تفسير ما يجب اعتقاده او العمل به كتفسير قوله تعالى اقيموا الصلاه يجب علينا ان نعرف اشمال اقام الصلاه التي امرنا بها وكذلك ما يجب علينا اعتقاده كلمان بالرسل ونحوه فانه لا يعذر احد بجهالته والثالث تفسير نعم يعلمه العلماء مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسف والمنسوخ وما يتعلق بذلك من الاحكام فإن هذا ليس كل أحد يعرفه وليس واجب على كل أحد فهو فرض كفايه وتفسير لا يعلمه إلا الله فمن ادعى علمه فهو هوه كما جاء في بعض الأرصاب الأثر مثل العلم بحقائق صفات الله عز وجل وكيفيتها وكذلك العلم بحقائق ما أخبر الله بيعنلم الآخر وعن الجنة والنار وما أشبه ذلك مما لا يمكننا ادراكه فهذا من ادى علمه فإنه كاذب لأنه لا يعلمه إلا الله نعم انتهى نعم عم معصول واما قول عليه دليل معلوم وما سوى ذلك فاما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه باهت ولا منقوف نعم هذا مهم جطاعته وشرطه ولا منقوف وهذا حصن بان النبي صلى الله عليه وسلم بين لاصحاب معاني القرآن في الصفحة الثالثة عندي يجب أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأصحاب معاني القران كما بين لهم الفاظ فقوله تعالى يبين الناس ما نزل عليه من عليهم هذا وهذا هذا وهذا إيه نعم. لو أردت بين بين بين القرآن ومعانيه انواع عن هذا الشيء. <تصفيق> طيب. موجودات في رقم عندي أتنزل سيرتي الرقم. خمسة ثلاثين ستة ولهذا كان نزاع أخلي بس من الأول أحسن أعني ورقة وثلاثين استخدم ولهذا كان نزاع من أصحابه ترى هذه من فقالي. لكن هذه مهمه ولهذا كان النزاع بين الصحابه في تفسير القران قليلا جدا وهو وان كان في التابعين اكثر منه اما في الصحابه فهو قليل بالنسبه إلى ما بعدهم وكلما كان هذه القاعدة الاخيره وكلما كان العصر أشرف كان الاجماع والائتلاف والعلم والبيان فيه اكثر وحن ذكرنا سببين للصحابه كون نعم كان الخيار بينهم قليل اذا كان ما في سببين هو طيب باختلاف اختلاف في الف... اختلاف, اختلاف الثلاث في التفسير وأن اختلاف نوع طيب هذا هذا كله نحاط مهم الى قوله اه... التي بينهم تراجبة والمقابين سوف عندي خمس إيه ثمان ثلاثين الخلاف بين الثلاث التفسير قليل وخلاف في الأحكام أكثر من ثلاثين بالتفسير لا لا هذا بس بيعني عن تهم الإنسان هذي خط ايه ذي كنه ولهذا كان نزال من الصحابه فيها ايضا وبعد قوله اي ما شردوا فله الحسنى وكل اسم من اسمائه يدل على الذات المسماه وعلى الصفه التي تضمنها الاسم ولكن في شيء أحسن ازم بعد الصفحه بعد وانما المقصود أن كل اسم من أثنائه يدل على ذاته وعلى ما في اسم من صفاته ويدل أيضا على الصفة التي في اسم الآخر بطريق اللزوم هذه مهمة جدا بسم الله قائدة ايه لكن مهمة قائدة في الإثماء والصفات نعم بسم الله قائدة قائدة قلت على جورال عبدالله في القائدة المهمة بسم الله قائدة له هذه القائدة يا أسماء الله لا اقول التفصيل لا هذه التفصيل همين مقارب التفصيل فيه إذا كان مقصود السائل تعينا المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم ولم فينه وجوده هذي تعال القاعدة برثث تعال طيب شيء هذا فان كان شف ان كان مقصود الثاء الساين المسمى كتب هذه طيب في بعدها المقابل لها بعدها في وان وإن كان المقصود السائل معرفه ما في الاسم من الصفه المتسطة به فلا بد من قضي زائد هذه القاعدة في, في الجواب ها؟ لا هذه في الجواب حتى في التفليل هذه القاعدة السائل عن السفيل هو يقصد تعيين المسمى ولا يقصد زائد ايه يجاب المثال, المثال مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله لا في مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك هذا سابق المثال هذا ولبعد ايضا إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعدون مسمى بعباره بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفه ما ليس في الاسم الآخر ومعلوم أيضا هذا تبع المهم ومعلوم أن هذا ليس في الثلاثات كما يظنه بعض الناس إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يفسر ها ما عن المسمى ذي عبارة على عينه وإن كان فيها من الصفة ما لسه باسم الاخر هذا القاعد هنا ثم قال بعده ومعلوم أن هذا ليس لا ارتضل إلا بعد الفترين هذه مثال المسال ما أعطينا ما به طيب بعدها الصنف الثاني في صفحة ثلاثة واربعين. اتبعنا الصنف الاول. الصنف الاول في صفحة ثلاثة. اشير الى انظر على الصنف الاول صفحة ثمية ثلاثين وذلك الصنفان هم بالاول قارس اختلاف ساعة التفسير بعد هذا المهم ستحصل الأرضيين.